بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعقلون هو الذي خلقكم من قين ثم قضى أجل أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض أعلم شركم وجهركم وأعلم ما تكسبون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزلون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم آخرين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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فشاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون قل في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكتفين قل ما في السماوات والأرض كل الله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 أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي على فيوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رسمه وذلك الفوز المبين وإن يمسزك الله بضرع فلا كاشف له إلا هو وإن يمسزك بخيره فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الصبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وعوصي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أعنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 انظر كيف تذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم أن يستمعوا إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفتحوه بآذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا فيجادلون فيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نقلب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدع لهم ما كانوا يحكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما أنهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون فولكن الظالمين بأيات الله يخادون ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعدوا فصبروا مَا ما كذبوا وعدوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان تبرى عليك معراضهم فإن استقعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على فَلَا فلا تكونن من الجاهلين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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا سَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ هُمْ إِلَى رَبِّهِمْ يُشْفَرُونَ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 وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أممهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله أتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يستفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بعثة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين لا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يحسكون قل لا أقول لكم عندي خسائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شبيع لعلهم يتقون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 ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم شؤم في جهلة ثم تاب ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إنني نبي أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 ثم يبعدكم فيه ليقضى أجل مشمنا ثم إليه مرجعكم ثم ينفئكم بما كنتم تعملون وهو الغاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحب هلاله الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما إن نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لَئِنْ أَنْجَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ تَرْبٍ تُمْسِكُونَ ۚ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ فِي أو يلبسكم شيعا ويديق بعضكم بعس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ من, مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ هُنَالِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ يتكون وَذَرِ الَّذِينَ اسْتَخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغَرَتْهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْشِرَنَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْشَلَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُوَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اللَّهُ أُقَابِعْ مِنْهَا وَلَا إِكَالَ الَّذِينَ أُوْحِيَ بِمَا كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والآن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعبابنا بعد إذ الله بعد إن هدان الله قل لستهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدنونه إلى الهدى دنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوما فخب الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا هَالِكَةً إِنِّي مِن شَرَّاتٍ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلَ إِذْرَاءَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِرًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَاجِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي غَيْرَ أَكْبَر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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسعر كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما عشرتتم ولا تخافون أنكم عشرتتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن نرد حكيم عليم وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا حَسَنَةً وَيَعْقُوبَ كُلَّنْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَرَيْسًا وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنهوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف قل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا إِخْرَارٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّهُ كَانَ الْعَزِيزَ الْعَلِيمَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ آدَمَ مُوسَى وَعِيسَىٰ النَّاسَ فَيَعْلَمُونَهُ قَرَآتِ سَتُبْدُونَهَا علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنجلناه مبارك شدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى وَلْتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُهْمِلُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى خَلَاقِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ إِذًا مَاءً أَنْزَلَ اللَّهُ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 إِنَّ اللَّهَ هَانِقُ الْحَبِّ وَأَنَّهُ يخرج الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذلكم اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكِرُونَ ثَانِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تَجْرِيَانِ ذلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعبدون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما أرض فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً وأخرج منه حبباً متراكباً ومن النخل ومن النخل من طلعها بنوان دانية وجنة من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرم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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شاقين الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعض الزخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فلغهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضوا وليفتركون ما هم مقترفون الله أو تغيشك من هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزلون من ربك بالأفضل فلا تقومن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لمدد لكلماته وهو السميع العليم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 تَأْكُلُوا مِمَّا أُحِلَّ لَكُم الله مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُم أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ إن ربك هو أعلم بالمتدين ودروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّاقِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي الْأَمْرِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَاعُتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمْ تَكُونُوا مَعِهِمْ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في, فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لِيَسْلِفَرِينَ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 الله اعلم وحيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرهم شرار سن الله وعذاب شديد بما كانوا يكبون فمن يريد الله ان يهديه يشرق صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْإِنْسِ فَلِيَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِينَ أَجْلَتْ لَنَا قَالُوا نَرْمَتْ وَأَقُومُ مَا إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الرالمين بعضهم بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمين وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملون ربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية أو من آخرين ما توعدون لآكم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله ما درأ من الحرف والأنعان صيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء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 إلا من نشاء بزعمهم وأنهام حرمت ظهورها وأنهام لا يذكرون اسم الله عليها افترام عليه سيجزي بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للكورنا ومحرمنا على أزوادنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزي المصفى إنه حكيم عليم واد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهموا بغير علم وحرموا ما رضقهم الله على الله قد ظلوا وما كانوا مختدين. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه. قلو من ثمره إذا أثمر واتو حطه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأعناق حمولة وفرشان قلو مما أرزقك الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان وَلَا تتبعوا خطوات الشيطان ومعدوم مبين فمعنيت أزواج من الضأة ثنين ومن المعذة ثنين والأذكارين حرام أم الأم صيئين أم مشتملت عليه أرحام الأم صيئين أم مشتملت عليه أرحام الأم صيئين يبيوني كنتم صادقين ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم من العنصين أم اشتملت عليه أرحام العنصين أم كنتم شهداء عيد وصعتم الله بهذا من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير يذب إن الله لا يهدي القوم الضالين قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إنا أن يكون ميتا أو دمى مسروحا أو لحم خنزير فإن هو ريشا او حس ان و الله به فمن الضر غير باغي ولا عادي فاني ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ذموهما ارَغْنَ عَلَيْهِمْ شُهُومُهُمَا إِنَّمَا خَمْرَتْهُ زُهُورُهُمَا أَوْ أو أَوْ مُسْتَلطَةٌ بِعَفَنٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِغَضَبٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ اللَّاتَ صَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَإِنَّ رَبَّكُمْ دو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ عَشِيرٌ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى أذابوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظلم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 الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعجلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا معلى اليتيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشده وعوفوا الكيل والميزان بالكسط لا نكلف نفسا إلا أسأها وإذا قلتم فعدلوا ولم كاننا مرفى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وعن هذا صراطه مستكيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتبرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتكون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمةً علَّهُم بِنِقَاصِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أُنْزَلَ لَهُ بَارِكُمْ فَاتَّبِعُونَ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَكُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُم مَا أَنْزَرَ لَغَافِلِينَ أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عنها عياتنا سوء العذاب بما كانوا يستحقون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟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 ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالزيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ركبي إلى صراط مستقيم دين في يمان ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لا يوصف بالعالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْلَى اللَّهِ أَبْعَيْرَ السَّمَوَاتِ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 ورفع ذعبكم فوق بعض درجاء ليذلكم فيما آتاكم إن ردتك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم